والقبول اللهم أمين في البداية مشاهدين الكرام أذكر حضراتكم به المسابقة الأسبوعية لبرنامج مجلس الرحمة مسابقة الفائزون والسؤال الأسبوعي السؤال كان هو ما الصورة التي فيها سجدتان ما الصورة التي فيها سجدتان أذكر حضرتك اسم الصورة مع الاسم والعنوان ورقم الهاتف ونسأل الله تبارك وتعالى الفوز الجميع في الدنيا والآخرة المسابقة برعاية النائب حافظ الباشا عضو مجلس الشعب محافظة سهاج والإجابة على سؤال إرسل رسالة قصيرة عبر رسائل الاس ام اس مع تمنياتنا بالتوفيق والفوز الجميع في الدنيا والأخيرة اللهم أمين مشاهدينا الكرام إحنا إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم في اللقاء النهاردة عن الأقصى في خطر استكمالا لما قد بدأناه مع فضيلة العالم الجليل المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما قد بدأناه في اللقاءات السابقة مع القدس وتاريخ القدس وقضية المسلمين الأولى ولكن هناك بعض الأخبار مشيدة الكرام يعني أحب إن أنا يعني أنا عنها بس سريعا كده بإذن الله تبارك وتعالى لأن يستوجب علينا أن نتكلم في هذا الموضوع حتى لو بالإشارة بإشارة سريعة نعم يعني الكل شاهد والكل شاف والكل اللي سمع سواء اللي بيحب أو اللي ما بيحبش عن قضية مباراة كرة القدم بين مصر والجزائر وما حدث فيها. لا نتكلم عن اللي فاز مين واللي انتصر مين واللي هزم مين. كل هذه قضايا فرعية. ولكن اللي أنا أحب ركز عنه مشاهدين الكرام أننا انشغلنا قضية فرع فرعية ألا وهي قضية مباراة مباراة كرة قدم. الرياضة كما نعرف لابد أن يكون فيها فيها فائز ويكون فيها خاسر. الفائز بنقول له ألف وبروك والخاسر بنقول له تتعوض لك في لقاء قادم وبالتوفيق في لقاءات. قادمة ولكن ما يحدث من هجوم جماهير على جماهير اخرى او اعتداءات هنا او هناك والاهم من الكلام ده كله ان سبب الشرارة دي كلها ان هناك اياد خفية وراء هذا الموضوع ان هناك اياد خفية تحاول الوقيعة والزريعه بين شعبين عريقين مصر والجزائر بتحاول الوقيعه بينهما النقطه الاهم من الكلام ده كله ان سبب الشرارة ان احنا قرينا ان هناك مقتل عشرة مواطنين من الجزائر في مصر وهذا لم يحدث على الاطلاق هذا لم يحدث على الإطلاق من خلال التحري وتحري الدقة في الأخبار لم يحدث هذا على الإطلاق فاحنا حولنا الموضوع ان احنا بقى كأنها حرب وعلى رأي الشيخ الكرداوي كأن المباراة تحولت يعني كأن المباراة ليست باتر ولا حطين انا حقول لحضراتكم حاجة اهم من الكلام ده كله ان احنا اتشغلنا خلال الفترة الماضية بمسألة مباراة كرة القدم وتركنا القضية الاساسية ترقنا قضية المسلمين الأولى، تركنا القضية الأولى للمسلمين ألا وهي قضية القدس. أنا حقول له بعض الأخبار اللي تمت اللي إسرائيل عملتها اللي اليهود عملوها في خلال الأيام الماضية، خلال الأيام الماضية ونشغلنا بمرات كرة القدم انظروا واسمعوا ماذا تم في القدس. إسرائيل قررت بناء ألفين مستوطنة يهودية في القدس. إسرائيل قررت بناء ألفين مستوطنة يهودية في القدس. والاحتلال الإسرائيلي بيدافع عن بناء مستوطنات في القدس. أيضا المسؤولين الإسرائيليين وعلى وجه الخصوص وزير الداخلية الإسرائيلي بيقول البناء في القدس لا يمكن وقفه. ما يحدث في القدس قضية أمة أضاعتها الفضائيات. نقولها لله قضية القدس ما يحدث في القدس قضية أمة وما يحدث سببه الفضائيات وغارات إسرائيلية على قطاع غزة فجر أمس. لم نسمع الكلام ده يتكلم في هذا الموضوع. غراد إسرائيلية على قطاع غزة فجر أمس الأهم من الكلام ده كله مشاهدين الكرام واللي قال لنا عنه واللي عرفنا بهذا الموضوع المهم والشائق جدا الدكتور زغلول النجار في ندوة كانت في الخميس الماضي زي النهاردة في نقابة الصحفيين قال الصفارة الإسرائيلية تقوم بتوزيع كتاب على المصريين في منازلهم عنوان وزرية إبراهيم ومن خلال البريد الكتاب يحتوي مقدمة عن اليهود في مصر في اليهود في مصر ويدعو لفكرة أن اليهود هم الأمة التي اصطافها الله سبحانه وتعالى الكتاب به تحريف لبعض آيات القران الكريم خلال استطاع آيات القران عن سياقها للاستدلال عن معتقداتهم الفاسدة حيث تم استبدال كلمة المسلمين ببني إسرائيل كنوع من كذب تعاطف وتأييد المصريين للدولة اليهودية ومشروعية ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني من اللي سمع الكلام ده مشاهدان الكرام بقول لحضراتكم احنا انشغلنا بقضية فرعية وتركنا القضية الأساسية قضية المسلمين الأولى قضية القدس اللي ربنا حيسألنا عنها الله تبارك وتعالى سيسأل كل إنسان منا ماذا قدمت تجاه المسجد الأقصى وما يحدث لإخواننا في فلسطين. الأمين العام للأمم المتحدة بيعلق على بناء المستوطنات لأن إسرائيل تتخذ قرار فولي خلاص هم بنفذ الآن بناء ألفين مستوطنة إسرائيلية في القدس من أجل تهويد القدس من أجل تهويد مدينة القدس. الأمين العام للأمم المتحدة بيحذر من خطورة بناء. مستوطنات اسرائيلية جديدة الاتحاد الاوروبي قالت من بناء المستوطنات اوباما بيدعو اسرائيل لعدم فعل مثل هذه الامور انتم لاحظين حضراتكم قاعدين نقول الاتحاد الاوروبي والامير العام للامم المتحدة والرئيس الامريكي ومعرفش ومين ومين فين الامة العربية فين قادتنا فين رؤسائنا؟ فين المسؤولين الرسميين في الدول العربية والاسلامية تجهز الموضوع تجهز الموضوع احنا فين من الكلام ده كله الاهم من الكلام ده كله ان احنا بنقول كهرب كمسلمين اتفقنا على ان نتفق يعني إيه الكلام ده المفترض السعوديه اعلنت عرفات يوم الخميس القادم عرفات يوم الخميس القادم ده كده ومصر اعلنت كده تيجي تفاجئ ان دوله مثل ليبيا العيد عندهم يوم الخميس اللي هو المفترض عرفات الأهم من الكلام ده كله كمان والأغرب من إن المغرب هيكون العيد عندهم يوم السبت واللي هو المفترض العيد يوم الجمعه مش بقول لحضراتكم اتفقنا على ان نتفق تعالوا مع بعض نتفق على قضيه واحده تعالوا نشوف كل الجماهير اللي احتجت من اجل مباراه كره القدم تعالوا نتفق على تشجيع ومؤازره قضيه المسلمين الاولى الا وهي قضيه فلسطين وقضيه القدس مشاهدين الكرام بعد الفصل نلتقي مع فضيله الدكتور جمال عبد الهدي. نصح النبي لصحبيه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا أنا قصة صاغ أليم حروفها ولا الهدى وقف اليهود على الطريق فلا تسال عما جناه القتل والإحرار تضائلا الى وتهم وضيع علم ساقه يحركك الذي يجري لنا وما يسيرك جرحنا الدفات سرج العداله ما فوق حصادي ولا والعينى كشف الستار وبان كل مخبئ فإلى متى فتطامن الأعنام حتى حمرت الأحذاق نصح النبي لصحابه أن يرتعوا، فإن اهلا بكم مشاهدينا الكرام اجاد التحيه والترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في البداية مشاهدنا الكرام وسعيدنا ويشرفنا أن يكون معنا دائما في هذه الحلقات في حلقات الأقصى في خطر وتاريخ القدس فضيلة العالم الجليل المفكر الإسلام الكبير الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي أهلاً وسهلاً دكتور أهلاً بحضرتك الله يكرمك مشاهدنا الكرام هندخل مع بعض مباشرة مع فضلك الدكتور جمال عبد الهادي في موضوعنا مباشرة ولكن قبل السؤال الأول مباشرة معه أسسنا الدكتور أركز وأبين وأكرر الكلام اللي أسسنا قاله في الحلقات السابقة. إذا كان اليهود يقولون لا معنى لإسرائيل بدون القدس، فنحن نقول لهم لا معنى للعرب بدون فلسطين. نقول ليس لليهود حقوق تاريخية أو شرعية أو قانونية في بيت المقدس. القدس هي قضية المسلمين الأولى. بيت المقدس إسلامية وتحريرها فريضة في رقاب المسلمين. دكتور جمال يعني من خلال الكثير من المتابع لنا في هذه الحلقات. أنا عايز حضرتك توضح برضو لي ولمشاهدين الكرام لمن يتابعوننا في شرط أنحاء المعمورة الهدف من هذه الحلقات الحمد لله القائل وذين الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم بعض له الدمت صوام عبيعهم ومساجد يذكروا فيها اسم الله كثيرة ولينصرنا الله من ينصره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 وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيف واشهد أن قدوتنا واسفتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى, صلى الله عليه وسلم الذي علمنا انصر أخاك ظالما قالوا كيف نصره ظالما عن ظلمه أمتنا أمتنا في قبضة الاحتلال والذي علمنا صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم ينصر امرأة مسلما فما بالك ببيت المقدس ما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته الا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته وما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته اخذ الله في موضع لا. يحب فيه نصرته اللهم صل على محمد صلّ وعلى آل محمد فما صليت على إبراهيم صلّه. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد فبركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ابتداء أنا أود أن أشكر قناة الرحمة نعم. لأن الناس نسيت قضية بيت المقدس جهزة الإعلام ما عادت تنتبه لها مم. والدليل على ما ذكرت حضرتك الآن نعم. أن الأمة تستدرج لقضايا فرعية ومعنى وكل كل ما يؤدي إلى, إلى إلى ما يفكك الأمة مم. يعني وأنا أخشى ما أخشاه أن تجري عليها سنة الاستبدال إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام لكن إذا كان يصل المستوى بالأمة هذه خير أمة أخرجت للناس نعم. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ربنا قال وكذلك جع أنكم أمة وسطى لتكون شهداء على الناس يعني هذه الأمة الحاملة للوحي السماوي بعد وفاة خاتم محمد صلى, صلى, صلى, صلى الله عليه وسلم لقامة الحق في الأرض وتحقيق مشروع الأمة الواحدة التي تحكم الشرائع وتقيم الحدود وتحقق الأمن والأمان لأمة الإسلام لا تحس بأمن ولا أمان وتداع عليها كلاب الأرض كما تداع الأكلة على قصعتها والنبي صلى الله عليه وسلم قال السبب قال لينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن الوهن في قوله قالوا ما الوهن أرسلق الدنيا وكرهة الموت, وقرهت الموت. نود أن نقول للسادة المشاهدين نعم. أن أمتنا في خطر م. فلسطين كلها في خطر بل إن الأوطان في قبضة الهيمنة العسكرية الأجنبية والاقتصادية الشيء الطبيعي لما إنسان يحس أن في حريق في البيت المجاور يسرع بما لديه من إمكانيات لإطفاء هذا الحريق نعم بيت المقدس يحترق فلسطين تأن من وطأة الاحتلال الصهيو المدعوم من الدول الغربية اللي بنتسول عندها مم. الحلوس نعم. صورة أنت تذهب إلى عدوك وتقول حل ليه ده هو اللي غرس هذا الكيان مم. العالم الغربي هو الذي غرس هذا الكيان تحت سمع بصر الكوانت ف... لا... لا نتصور هذه الأمة أن تجد الحلول عند... عند عدوها أنا أقول لي يا امتنا أنتم مسؤولون بالدرجة معنيون بهذا الحوار بهذا اللقاء نعم قناة الفضائية لا تضيع الأوقات نحن أن الأوقات سمينة وغالية نعم لكن نود أن نذكر الأمة أنتم معنيون بالدرجة الأولى إذا كان قطاع منشغل بالكرة وقطاع منشغل بالخلافات وكذا يجب أن إحنا ننشغل بالقضايا الكبرى نعم في حاجة اسمها فرض الوقت فرض الوقت الآن عدوان واقع لا يتهدد فلسطين لا يتهدد مصر ويتهدد العالم العربي والإسلامي كله وإذا كانوا يتصورون أن العدو سيختصر على فلسطين بهذا دليل على الوهم، ودليل على الجهل أيضا مم. لأن العدو من طبيعته رغم أنه أقام كيانا في 48 مم. 14 متر مم. مم. لكن بعده بشرة كان العدوان 48 و56 و67 و73 و82 يعني العدو الآن وما المناورات اللي بتجري في المنطقة ببعيد عنا إذن نحن في خطر أين أنت يا سيد المشاهد مع. ويا أخت المشاهدة هتقول لعمل إيه بالله ولا تعجز مع. ربنا سبحانه وتعالى قال الرسول الله قال سددوا وقاربوا طب... أيقظوا عن الأمة يا أم... أمتي ارتفع عن المهاترات وارتفع عن, عن الخلافات وانتبقه لما هو أخطر فإذا, فإذا نحن بقول السادة المشاهدين أنت رسول الله نموذج عملي, صلى الله عملي صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى, صلى, صلى, صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والعملية لما, لما بلغه أن هناك عدوان وقع على خزاعة في حرم الله الآمن وأهدرت حرمة الإنسان وحرم الله الأمن الذي عليه حرما آمنا إلى يوم القيامة وفي شهر رمضان تحركت قوافل المجاهدين بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لإعادة الهيبة إلى الحرم الذي انتهى عحوماته وإعادة حرمة الإنسان إلى عهدها الأول يعني كان في إيجابية وهذا وحينما أدرك سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم المحتلين لبيت المقدس قرروا غزو المدينة المنورة وعدوا العدة 40 ألف مخاتل وصل الخبر للنبي محمد صلى, صلى الله عليه وسلم جهز جيش العسرة وكل قدم ما لديه ما كانش فيه جيش نظامي الله صلى الله في خطر الدين في خطر الإسلام في خطر وهو فعلا نحن نقولها كده النهاردة بيقين هو الله نقولها بيقين الإسلام في خطر وأوطاننا في خطر والقدس وفلسطين كلها والوزي الأقصى في خطر ماذا فعل النبي؟ هم يقولون حدود حدودنا حيث نقف أتنعهم يعني إذن لأن, لأن غاية النهاردة هذه الدول لها الكيان نعم. غير القانوني هذا الكيان اللي الأمم المتحدة قالت إنها سلطة احتلال عنصري عنصري معادية للسلام معادية للسلام مش بس كده و.. وضد الإنسانية بل وقالوا أن ما تقوم به في الأرض المحتلة يشكل جرائم حرب م. هذا الكيان يعني إذن الناس الذين يقولون الشرعية الدولية طب ما القوانين هذه قرارات الأمم المتحدة وهذه م. قرارات مجلس الأمن على سبيل المثال موقف المتحدة من الاستيطان الإسرائيلي في القدس وجاب لها موقفة قرار ضم م. يعني اليهود ما كانش في إيدهم بيت المقدس قبل 7 يونيو 67 67 يعني كان سنة الهروض النهاردة يعني حوالي أدي 42 سنة بيت المقدس في أيديهم بمجرد ما دخلوا القدس أصدروا قرار بضم قالوا كده إن القدس دي عاصمة أبدية يهودية إلى الأبد إلى الأبد ماذا فعلت طبعا وزراء الخارجية في الأردى أنا ما أذكر واتفق مع الجماعة توجهوا إلى مجلس إلى هيئة الامم مع. وقدموا طلب ان وقف هذه القرارات اللي ابتدام مجد... اصدرت هيئة الامم اجتمعت واصدرت قرارا قال قرار الضم غير قانوني ومن ثم فهو باطل ولاغ وليست له اي صفة شرعية لكن فين اصحاب الحق لماذا لم يفعل هذا القرار هذه المنظمة الدولية اللي بيتكلموا عن الشرعية ومش... واغسن من هذا ووو وتدين ما قامت به بعض الدول التي نقلت بعستها الدبلوماسية مم. الى بيت المقدس الوما يصحش لان احنا مش معترف هيئة الامم ما بتعترفش ان ده كيان شرعي الى الان, إلى الآن. حتى الان هذه القرارات سارية المفعول. بل والاكتر من كذب. كذا القرار بتاع هيئة الامم الذي ادانا هذا القرار بتاع ضم ال ال ال ااا <سؤال> الاستيطان الإسرائيلي لقدس لا اللي هو ضم القدس إلى كان سودي عاصمة أبدية اللي, اللي فالمهم وأدان موقف الولايات المتحدة الأمريكية نعم. وقال كده نقول أشار أنه أدانت القرار الدور الذي يخضون به الولايات المتحدة الأمريكية في دعم ومساندة إسرائيل والوقوف إلى جانبها دائما مما شكل العائق الأكبر في طريق اتخاذ أي إجراء من مجلس الأمن بفرض العقوبات على إسرائيل أو يلزمها بالتوقف عن خططها الاستيطانية نعم بل ووقف وتهى هذا الأجوم برضه صدر قرار والتراجع كمان عن احتلال أراضي الفلسطينية المحتلة بمفا القدس نعم مم. المهم أن تطلب سلطة الاحتلال بأن تقوم فورا نعم لأن يعني إيه بوقف هذا القرار وما يترتب عليه وتوقف عملية التهويد لأن التهويد ده مدى مباشرة ولم يقف بش بس يا أستاذ ملهم عملية نعم. القرار بتاع القدس ده العدو قمة في اللصوصية سطوا على المحكمة الشرعية في القدس وقامت بسرقة الوثائق والأوراق التي تثبت حق فلسطين في وطنه وفي قدسه وفي أقصاه. أرجو أن ينتبه الكل لهذه المعلوم. نعم يعني يعني كان هجوم في 18 13 نوفمبر وراحت على محكمة الشرع في بمنطقة القدس وسرقت وثائق وأوراقهم صدر قرار الأمم المتحدة 46 47 المهم من مدينة إسرائيل. واحد وتسعين يعني عاوز أقول إحنا أدينا قرن كل يوم العدو يتحرك. يغتصبوا يغير واقع يهود مستوطنات هم دلوقتي بيتكلموا عن المستوطنات وقف المستوطنات تو ما تم هناك قرار يطالب الكيان الصهيوني بتفكيك المستوطنات نعم. مين المسؤول عن تنفيذه ما ضاع حق وراءه مطالب نعم. معنى هذا ان القدس مش في قلوب الأمة للأسف مش في عقولها مم. الله وما نت... ب... ربنا اللي قال كتب عليكم الصيام وقال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وتم الحج وقال كتب عليكم القتال وكوره لكم الحين شو أنا عاوز أقول أمتنا زي ما ربنا لأن ده معتقد القدس ده تحريرها فريضة في أبائنا زي ما قال لك صلي حرر القدس نعم. انقذ أنقذ مد يدك للمسجد الأقصى ولما نقول القدس مش حتى المسجد الأقصى ده مدينة الجبل المقام عليه مدينة القدس مم. هو ده الأق... ده هو المدينة 140 ألف دونم اللي هي مبنوعة عليها الم... فأنا عاوز أقول ده اللي بيعتبرها العدو اللي بيسموها الجبل صهيون ما. هو عاوز بقى ده اللي بقيله انه يعمل الهائكة فوق جبل صهيون فأنا سأقول إذن العدو كان غير, صهي... غير قروني غير قانوني غير شرعي بل يعني لو وزنتي ليه في حجالة عشان أوري بعض القرارات ال اللي, اللي, اللي, اللي بتتكلم من جميع التدابير نعم. والإجراءات التي اتخذتها سريعاً. جنكة أستاذ نوضحها أستاذن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. أختي السلام السلام عليكم. وعليكم السلام. قهراً وسهلاً. كل عام قناة الرحمة والعاملين عليها بخير. بناءً تكون العشر الأوائل وقرب إذ الأصحاء وحيثما ذهب إن شاء الله جميع المشاه شيخ هذا شمال وام وامحمد حسن. وقضية الأقصر قضية الأقصاب قضية الأقصاب مو بقضية فلسطين وإنما قضية الأمة الإسلامية. لكن الأمة الإسلامية في هذا الوقت صارت كل دولة في الوادي والله شيء شي قهر من فعل العرب يعني هي عرفات وحدة والخجاج يصعدون إلى العلا عرفة في يوم واحد كيف كل دولة تعيد في يوم وكيف راح تتحرر بغداد والأقصى ورؤساء الدول الجهال كأنما عدال أشقاهم الدول الإسلامية وليبيا من أنا يعني بعمر أظهر من هذا وأني أسمع ليبيا تعيد في يوم والدولة الإسلامية في يوم ويطلعون ويتكلمون ويتفلسفون إلى من تحضير الأقصى وهم أول من ضيع الأقصى. طبعاً كلنا مشجعين كرة القدم. لأن المباراة كانت أمس. لكن السباق والشكر للعربية على خضية الأقصى من جمال. نعم. شكرا جزيلا شكرا جزيلا جزيلاً. رصدنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً. إذا كسر موله. أهلاً بك تفضل لك. إذا دكتور جمال دكتور ناور اتفضل كل عام أنتم بخير. صحيح. صحيح. صحيح. والله أنا أشكر على هذا يعني الملف الطيب يعني. كلمتم في في يعني. هذا الموضوع الطيب نعم وجزاكم الله خيرا شكرا جزيلا وأسأل الله العظيم يعني بأسماء الحسنة وصفات العلا أن ينصر المسلمين في كل مكان آمين يا رب الله أن يحرر الله. القدس آمين يا رب بإذن الله, الله. الله وجزاكم الله خيرا شكرا جزيلا دكتور ثابت السلام عليكم عليكم السلام أزاك أستاذ ملهم فهلا بيك الله يكرمك أزاك دكتور جمال إلي فيك ايه اتفضل الله يكرمك بقول لحضرك يعني احنا ازاي هنقدر نحرر المسجد الأقصى وبلغ الخلاف بين المصريين والجزائريين ان هم دلوقتي بيتقاتلوا على مات شكورة مم. ووصل المشكلة دلوقتي ان الخناق بين كبار السياسيين وكبار الإعلاميين في البلدين تمام تمام ومشكلة دلوقتي بقارخ العالم من الدرجة ان انا بجا اكلم المثقفين في الموضوع ده فيهم سوريا جامدة وفي تشدد ونسينا القدس ونسينا فلسطين ومات تمام. شكورة مسيطرة على حياتنا كلها ما عايز الدكتور جمال يعني يتكلم كل ما الموضوع ده ما هو منتكلمهم احنا دورنا بنتكلم وبنوضح للدنيا كلها اننا لابد ان نهتم بالقضية الاساسية بقضية المسلمين الاولى الا وهي قضية القدس. نعود دكتور جمال لقرارات الامم المتحدة حتى تتضح الصورة امام الجميع نعم يعني هو مرة اخرى نعم يعني القر... أنا اود ان طبعا عشان السادة المشاهدين يدركه م. نحنا بننطلق من وثائق رسمية يعني اللي يدخل على قرارات. مش مجرد كلام يمثل. يدخل على على موقف الأمم المتحدة ويفتح الملف القضية الفلسطينية يجد إن قرارات الجمعية العمومية الأمم المتحدة وأحيان مجلس الأمن يعني مجلس الأمن هو في قرار قدامه. أولا بيدين ال ااا إقامة المستوطنات في الضفة الغربية وغزة. وبعتبر بأن هذه ممارسات غير قانونية وليس لها سند من قانون نعم. مش بس أنا لو أقول هي سلطة احتلال وعلشان كده في قرار من القرارات جمع هيئة الأمم قالت إيه أن تكيف ممارسات إسرائيل في هذه الأرض بأنها تشك في عمها جرائم حرب وإهانة الإنسانية تم تطبق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا كانت جرائم حرب يبدو ان الكيان الصهيوني لا يابى للمجتمع الدولي نعم. لا يابى يعني مش حاسس المجتمع الدولي مفيش حد يعني بيبن عينه حتى الولايات المتحدة الامريكيه ولا ولا دول اوروبا م. يعني رغم ان هما اللي غرسوه نعم وهما دلوقتي بناره يعني كنا فانا عاوز اقول هنا ال... ال... هنا جرائم حرب ضد الانسانيه ومش بس كده وجاله كلها ليس ال... انها وطالبونا السعرين بالصفاكه القوه ك... المحتله نعم. مش دولة أن تلتزم بدقة باتفاقية جنيف الرابعة لعام 49 نعم. والمتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب والتي ستطبق على الأرض العربية التي تحتلها إسرائيل ده مجلس أمن وقرارات الأمة التحدث بما فيها القدس وأن تتراجع عن تدابيرها السابقة وأن تمتنع من اتخاذ أي عمل قد يؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي او اي عمل قد يؤدي للتأثير الملموس في التركيب السكراني مم. يعني بيطرد السكان بحط اليهود ما في التركيب السكاني في الاراضي العربية المحتلة مم. وانت امتنع بشكل خاص عن نقل مجموعات من سكانها المدنيين الى العرايا، يعني نفوذ القدس تخلي سكانها فيهم وهذا يحدث الان الحزان بيطلعوهم من القدس من بازلهم وشبنا بي... بي... ستات قاعدين في الشوارع نعم. من؟ فين ومعتصماء فيما وقدساء فيما وإسلاماء ومجلس الأمن أيضا لاحظ كسافة المستوطنات حول القدس نعم. أكثر من أي منطقة أخرى ده سنة 79 نعم. مجلس الأمن والأمم المتحدة فين الأمة المسلمون هم الذين أضعوا القدس وضعهم هو هم الذين المسلمون أضعوا أي المسلمون أنا كاتب دي مش قضية عربية فقط المسلمون نعم مليار ونصف واسلم هم الذين عدوا أين هم أين هم مم. ما بيقرؤوش ما قاعدين قدام القنوات الفلائية وبيقرؤوا الجرائد وكذا من قرن يا أستاذ مولهم قرن من الزمان كان فلسطين من الاحتلال وضع ألمبي قائد قوات الاحتلال الصليبي في الحرب العالمية الأولى وضع قدمه ودخل القدس مترجلا وقال الآن انتهت الحروب الصليبية 1918 نعم هذه الواحد وتسعين سنة مم. فين الأم واحد وتسعين سنة من رحمة ربنا ممكن كان القضية تموت لولا لقيد الله الآن القنوات الفضائية التي ترفع والخيقة و... أسأل الله أن يبارك في... في جهدكم أج... لهذا قل... تقبل رب. لأن الأمة دلوقتي يعني نسيت فعاوزين نحي ذاكرة الأمة فأنا عاوز أقول مرة أخرى مجلس الأمن يرصد نعم في النهايه اذكره يعني سريعا علشان طبعا وقت البرنامج انه الامم المتحده لا تعترف بقانون اساس القدس طيب لا لا رغم ان دموشيان دخل وجاءت القدس الموحده لن يجري تقسيمها باي حال من الاحوال لكن الامم المتحده قالت لا ده كيان مستقل نعم واي عمل يجري تغييره غير شرعي غير قانوني باطل ده نعيد نرجع معك دكتور يعني اللحظة كده إن اللجنة اللي تم تشكيلها ان هي وجدت ان الاراضي التي صدرتها اسرائيل بتغطي نسبتها 27% من الضفر الغربية نعم تمام أيوة. وقد ارتفعت هذه النسبة فيما بعد أيوة. واللجنة رأت أن يوجد ارتباط بين إنشاء إسرائيل والمستوطنات وترحيل السكان العرب أيوة. وانخفض عدد المواطنين العرب ونقص منهم 23% في القدس والدفع الغربية أيوة. واللجنة أعلنت عن قناعتها بأن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات تعتمد على أسليب مختلف تستخدم القهر حينا وفي حين آخر اسلوب التحايل بما في ذلك السيطرة على مصادر المياه وسلب الممتلكات الخاصة وهدم المنازل واحكام العقوبات عن افراد وتجاهل حقوق الانسان بعامة وحقوق اللاجئين بالعودة الى ديارهم خاصة احنا فيما الكلام ده يا دكتور ده قرار الامة المتحدة نعم. وهو يجروا انسان عندنا في العالم الاسلام يتكلم الكلام ده مستحيل مستحيل. ده قرار امة المتحدة اصنف العجيبة قولونا نصلح ابناء بنخضع للشرعية الدولية هذه الشرعية الدولية تقول أن هذه ملك الفلسطينيين واليهود ود وإسرائيل لا يسلهم حق انت شفت أن نسبة 27% نعم. من الضفة الغربية الأدارة اللي صدرتها نعم. وأن السكان في الجدس نجل 23% نعم. تعرف ده سنة كامة وسنة منهم سنة 79 احنا في 2009 النهاردة عشان كده خلاص حصل تغيير في الديمغرافية وحصل في المستوطنة شيء رهيب ما فيش حتى رصد ما عندناش إعلام بيرصد م. ما فيش إعلام بيرصد ولا في طب لماذا لم تطالب العالم الإسلامي بتشكيل لجنة من هيئة الأمم وترصد انت تعرف القرار اللي أنت اللي قرأت منه قليل ده نعم ده مجلس الأمن هو الذي طالب تشكيل لجنة عشان تروح تشوف التغييرات اللي حصلت وترصد جرائم الحرب مين اللي طالب قول تاني مجلس الأمن يعني مجلس الأمن وإحنا عادين نتفرج لا واحدين مختلفين والعجيب أحسن من هذا إن رفضت الكيان الصهيوني السماح لللجنة التي شكلها مجلس الأمن بأن تدخل الأرض المحتلة، فأعضاء مجلس الأمن حاولوا نجمع معلومات من الدول المجاورة ومن اللي خارجين وذكرين وصلوا إلى النتيجة دي، يعني دي سبحان لا. الله يعني إحنا حيال العدو لا يأبه لأحد، وصدق الله القائل لا تفسدونا في الأرض مرتين ولا تعلوننا علوا علو كبيرة، ويهي السبب لما لماذا لأن مف وما أصابكم من مصيبة فب... فبما كسبت أيديكم نعم. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مسلم يقولتم أن هذا كل هو من عندي عند أنفسكم. هذي القضية أستزمنهم يعني دي القضية. فاذا دكتور دكتور دكتور جمال ما يحدث وضياع فل... وضياع فلسطين وضياع القدس السبب في ذلك هم المسلمون أنفسهم نركز مشاهدين الكرام على أن لابد علينا لابد علينا كمسلمين أن نهتم بالقضية الأساسية الأولى القضية الأساسية الأولى أكرر ألا وهي قضية فلسطين وقضية القدس. ولا نهتم بقضايا فرعية تؤدي بنا إلى التفرق والتمزق والتشتت وإلى غير ذلك من أمور ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوحد كلمة المسلمين على قضيات واحدة وعلى هدف واحد اللهم أمين ناخد اتصال السلام عليكم أحمد السلام ورحمة الله وبركاته أحمد القعقاء أهلا وسهلا تفضل جزاكم الله أقصى أن الله تعالى أن يعون علينا برحمته منه وتوقز هذه القلوب من غاشلتها أمين أنا لا أكثر الكلام عن تحيل المسجد الأقصى لأن الأمة إذا لم تتفق على الشواب كيف تتقضى أصطف واحد لقتال اليهود نعم يعني مثلا عيد الفطر عيد الفطر يحدث اختلاف بسرل اختلاف رؤية الهلاج لكن عيد الأرحى جميع الحجاج يقفون بيوم واحد على سعيد عرصات نعم ومو بس مغرب وليبي حتى الشيعة دائما نعيدهم بعد عيد السنة ولاجد ما أعبر به عن هذا الواقع الأليم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشك <تصفيق> أن تبداع عليكم الأمم كما تبداع الأكلة إلى قصعتها قالوا أولا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا لكنكم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيء <تصفيق> والمسلمون يجب عليهم أن يتحدوا لقتال عدائهم وأن يكونوا كجسد الواحد <تصفيق> وصدق من قال سرائيه من قال بما الكتب التوحيد يعلو رواها الخفاقو لدولة المزد عثمان وأبوها والفاتح العلاقو تركوها وحولها من كلا بصر بطوق من خلفه أطواق قد متحسوا البعند للصبر قربانا وللصرب وللصبر كله النعشاقو والله لو فعلنا بالصرب ما فعلوه لرأينا مثل الله لا راقو نعم ربنا يكرمك رب شكرا جزيلا شكرا جزيلا نعود وسازنا الدكتور لإن إحنا برضو بنكرر زي ما قلنا في البداية الهدف من هذه الحلقات إن إحنا بنوضح أن هذه هي قضية المسلمين الأولى ولا ترتب وجه اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعملوا ما. يعني نحن الآن مطالبون كما قلنا الخطر يبقى يا ايها وكذلك نفصل ولتستبين سبيل سهلوه. المجرمين ما. وبعدين ربنا ترتب يا ايها الذين آمنوا خذوا حذركم امم بعدين تاتي المقاطعه و... و... ولا... ولا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء نعم. لا تتخذوا المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين ثم يأتي بعد ذلك وعدوا لهم ما استطعتم نعم و... ي... نبيه جاهد الكفار والمنافقين واغلص عليهم يعني احنا, م... احنا في خطر عظيم هذا يستلزم الأخذ بالأسباب نعم. يعني احنا... يعني هو طبعا الجراحات كثيرة نعم. و... و... وجراحاتنا تنزف في كل مكان لكن الرسول عيسى توا السلام عليه من حاجة صلى مهمة. صلى الله عليه وسلم. لما قال كيف بكم إذا أصبح ال إذا طغت نساءكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم قالوا كم ذلك يا رسول الله قال والذي نفس محمد الأشد من ذلك سيكون كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرًا والمنكر معروفا قالوا أشد من ذلك سب قال هو كم ذلك رسول قالوا أشد من ذلك سيكون قال ففعلكم إذا مرتوا بالمنكر ونهيتم عن المعروف مم. ولما قالوا أواكاة من قال والذي بنفس محمد أشد منه سيكون حلف الله بي حلفت لو قيضنا لهم فتنا تجعل حليما حيرانا قالوا من المغربين قال كتاب الله وسنة فرسولنا علمنا كيفية مواجهة هذه الأخطار يعني اول أو رسولنا قال وقولوا لا إله إلا الله تفلحه أول, أول دعوة أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحه وعذكر صلى, صلى الله عليه وسلم ومش مجرد بيقول كلمة عارف معناها ان مقتضيات العبودية اللي رب العالمين اقامة الدين ونصرة محمد دين محمد ومواجهة الاخطار وتحرير الاوطان وتحقيق المجتمع الامن المتحد دكتور جمال لابد ان احنا نقول لابد من الاعداد النفسي لابد من الاعداد الطربوي لابد من الاعداد الاسرة لابد من إعداد الاعداد اولا ثم يأتي بعد ذلك مسألة الجهاد لابد أن أنا يبقى فيه إعداد نفسي وإعداد معنوي وإعداد طربوي حتى تفيق الأمة من جديد وتعود كما كان نعم بس يعني أعوز أقول بيننا وبين ذلك يعني أعوز أقول لأن الحتة المصارة نعم ربنا قال إيه في القرآن الكريم الخلافات نعم قال يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الله إن أكرمكم عند الله يتقاكم. أتقاكم إن الله وقال صلى الله, صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه, بعضه. بعضه. كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد مثل المؤمن في تودهم وترحمهم وتعاطفهم نعم وقال لما قالوا ليس من من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية أو مات على عصبية دعوها مم. فإنها منتنة ما شاء الله يا دكتور ربنا يكلم دعوها فإنها منتنة للمخرج عار على أمة محمد أني يصل هذا المستوى اللي احنا بشيفينه، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى قال علمنا قال الشيطان شغال في التحريش مش ده الكلام اللي نبي صلى الله عليه وسلم قال يأيس أن يعبد في أرضكم هذه ولكن رضي مدون ذلك بالتحريش يحرش يأ... و... و... و... و... ويصطحذ كل يوم الشيطان أعمال مساعديه وهو على رش فيسأل ماذا فعلت أنت يقول له ما زلت فلان حتى زي نقولته ماش هذا نزلت فلان حتى أشارب الخان يقول ما عملش حال الآخر يقول له ما زلت بفلان حتى فرقت بين الأخي وأخيه فأقول له أنت أنت أنت أنت مم. ما زلت حتى فرقت بين الرجل وزوجي فقال مم. أنت أنت هذا القضية طب إزاي الشيطان يضحك على المسلمين ربنا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان عبادي الله عبادي مم. مش أي حد لكن الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ما هي المشكله نعم. يقول امام الغزالي في الاحياء يقول الشيطان جالس على عجز الانسان له بندول خرطوم يحركه بين الصدر والقلب لا يخلص الا بذكر الله سبحانه وتعالى وماليا ربنا شرع الأزكار الصالحة. على بذكر الله تطمئن القلوب. أيوة. الذين آمنوا. وتطمئنوا. وتطمئنوا بخلوهم على ذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا بيانهم ظلم لك لهم الأمنهم مرتدون. ربنا الكريم الدكتور. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على مم. محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئات وأصلح عليهم. ي... إيه الفوز والنجاح والنجاح دكتور الجماد. فشل. القرآن والسنة. إيه فشل. نعود إلى قرارات مجلس. ولكن نأخذ اتصال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو عبد الرحمن. أهلا وسهلا. إزايك أستاذ مولاه؟ أهلا بيك. وبرحب بضيفك الكريم. دكتور جمال منور ما شاء الله. دايما منور والله. الله يبارك فيك يا رب. ااا بقولك يا أستاذ مولاه أنا فعلا بض صوتي لصوتك. نعم. وبقولك إن إن هما فعلا تركوا القضية الأساسية وتركوا القضية الكبيرة والقضية المهمة التي تهم الإِسْلَم والمسلمين وهي القدس الشريف. نعم. ومسكوا في القضايا اللي هي الفرعية زي ما محدتك قلت وهي كرة القدم والمليين صرفت على المباراة ويريدهم فوزه بل كسفون الله يكسفهم. تمام تمام أما الأقصى فلا الله سبحانه وتعالى الله راعي الله حافظه وحاميه شكرا جزيلاً المخالف. والمهاجر السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام بحضرتك. كل صند تايبين. وتحسحوا السلام. أبغى أقول لحضرتك مام. أنا كأم دلوقتي يا ربي أولادي واستنا لما يكبروا عشان أشوف في قضايا الفلكوت إن هم عملوا حاجة ولا دوري إيه عايز أعرف واحد اثنين ثلاثة ماذا أفعل؟ حاليا دلوقتي أعمل إيه؟ حضر. انا بقلبي يتقطع لما بسمع الكلام ده وبحس ان احنا واقفين كلنا واحد وبحس ان احنا القنوات بتتكلم كلها كلام ومفيش فايده نعم ماذا نفعل ماذا نفعل ويا الدكتور جمال يرد علينا لاني فعلا احنا تعبانين نفسيا نعم فيا رب ربنا يسامحك حاضر اللي احنا بنفعله يعني ان ندعي ان محدش بيعمله يعني ندعي ان محدش قناة تانية بتتكلم في هذا الموضوع وبالتفصيل وبالتاصيل العلمي والقانوني والشرعي مثل ما نفعله الان بفضل الله تبارك وتعالى ابو حذيفه من فلسطين السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بك عليكم السلام وبركاته بارك الله فيكم جزاكم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء شكرا قزيلا بارك الله في الشيخ الكريم نعم ولكن نلفت انتباهه إلى أن السرد عن الأمم المتحدة القرارات ما الفائدة منها وأن جميع المسلمين مضطهدين في الأرض ولا يطبق ولا تطبق هذه القرارات من من قبل الدول الكافره لأن لان دول الكفر تكيد بالإسلام والمسلمين وحتى حتى الأنظمة العربية لا لا تذبح بالقضيه الفلسطينيه تمام ربنا يكرمك يا رب من دول تمام رسالتك وصلت ربنا يكرمك يا رب وشكرا جزيلا الحاجه مفرس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً. إزاي حضرتك الاستاذ جمال؟ أهلاً بيك الله يكرمك. حفظكم الله وزادكم اخلاصاً وتوفيقاً. آمين يا رب العالمين وأنتم تخير. أم أمين, آمين يا رب الصداق. آمين يا رب الصداق. نرحب طبعاً بفضلة الاستاذ الدكتور جمال عبدالهادي وسعداء شكراً. جداً والله بهذا اللقاء الشيق والله الذي أضاف لنا الكثير عن بيت المقدس وتاريخه وربما لا يعرف الكثير من المسلمين عن تاريخ بيت المقدس كما وضحه لنا فضيلة الدكتور صحيح. جمال. صحيح. بارك الله فيه. يا رب وفي علم وبعدين لو سمحت أستاذ ملهم نعم. مش هطول قوي لكن بقول مهما قيل عن بيت المقدس فهو حق للمسلمين نعم. كما علمنا جميعا يعني. وحق بيت المقدس علينا الدفاع عنه من جميع المسلمين نعم. في كل مكان لأن قضية بيت المقدس دي ليست قضية فلسطينية كما قلنا وكما نعم. علمنا جميعا ولكنها قضية المسلمين جميعا في حاجة صغيرة بتمنىها بتمنى أن يكون في كل بيت مسلم كتاب الكتاب ده عن تاريخ بيت المقدس نعم ليعلمه الأب والأم والأطفال يطلعوا عارفين ومتشبعين بقضية المقدس يعني الكل يعرف قضية المقدس زي الكبير والصغير ربنا يكرمك حاجة مفارز ربنا يبارك لك رب شكرا جزيلاً لأخ لأخ اسماء السلام عليكم وعليكم السلام عليكم بارك الله فيكم يا شكرا جزيلا والسلام عليكم شكرا تفضل والله لا أملك إلا كلمة واحدة الا وهي لا حول ولا قوه إلا بالله ماذا, يك... ماذا يجرى كثر الظلم وفاشة الأرض وكثرة الكثان <تصفيق> وبرضو هؤل أجتمهم مثل جدا يعني يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض وعديتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وأقول قولي تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون دي ختم الإغازاتي وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا ربنا يا رب نعود دكتور جمال لقرارات الأمم المتحدة معذرة ناصلهم طرحوا أشياء كثيرة طيب أودنا سلام يل. يعني أودنا طبعا ربنا قال ولو يشاء الله لانتصر منهم. نعم ولكن ليبلوا وبعدكم بعض. وبعد. فنحن معنيون بالتكليف مم. ونحن مختبرون ابتلاء. يميز الله الخليصة من الطيب ليهلك من هلك عن بينا وإحنا من حي عن بينا نعم. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا بسيرته الفعلية والقولية ما يجب عمله وتبدأ مصر العرب ما كانش عندهم فكان احتلال رومي 700 سنة كان يحتل الشام كلها والأطراف الشمالية الغربية الجزيرة العربية والفرس في الجبهة الشرقية والعرب ما عندهمش أمة أمية في حينما بعث محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. و في السنة العاشرة من البعثة وقعت حديثة الإسراء والمعراج وحينما يعني يعني الرحلة من مكة المكرمة إلى بيت المقدس من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من حرم الله الآمن إلى الأرض التي بارك الله فيها العالمين وجمع له الأنبياء المرسلون فصلى بهم إماما فلنجد ذلك على أنه الإمام العظم الرئيس المقدم صلى الله عليه وسلم وده اللحظة اللي بدأت تتكون لدى رسول الله صلى الله تاريخية عن أهمية بيت المقدس كون ان ينسل في الحضرة الإلهية وهو طالع السماوات يستقبل جاب له أبوه آدم اللي وضع أساس المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام باربعين سنة وبعدين يقابل موسى عليه السلام اللي خرج مع إخوان لتحرير بيت المقدس من قوم جبارين كون ان هو يقابل سيدنا إبراهيم اللي كانت له الإمامة مستندا بظاهر الى البيت المعمور ما. ثم يجمع له هؤلاء الانبياء وكأن هذا كان تكليفا من ربي يا محمد الارض دي المقدسة اللي بربنا فارق فيها العالمين دي عبارة عن مهاجر إبراهيم ولوط لوط وموطن الرسالات السموية على ما. إسحاق ويعقوب ودود وسليمان وعيسى يعني عبارة عن ثقافة شرعية وتاريخية نعم لا هذه الأرض يجب ألا تبقى كذلك في يد الاحتلال الروم البيزنطي النصراني في ذلك النعه النبي عليه وسلم ورجع ما نسي القضية رغم أن الدعاء الإسلام طريض وشريط لسه في سنة في العشرة في في مكة لكن أضاف إليه مسؤولية أخرى كان واقع المسلمين وواقع الأمة كان لسه لسه الأمة يعني يجري إنشاؤه إنشاء خير أمة رخيلة الناس فاللاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يعلم الناس قضية أهمية بيت المقدس إنها الأرض المقدسة يعني التعليم والتربيه زي ما قالت الأخت الكتاب يبقى موجود في المكتبه لرب أولادنا بس ثقافة القدس التاريخية لازم تتم بالارتباط بالعقيدة عشان يفهم فاعلم أنه لا إله إلا الله ومقتضيات العبودية لله رب العالمين يا ولدي تحرير المقدسات ودفع العلوان نعم هذه هي التربية والتربيه مش بس تربيه ايمانيه بتربى بتربيه ايمانيه وتربيه بدنيه وتربيه نفسيه وسلوكيه واخلاقيه وتربيه اجتماعيه وتربيه تهتم بغريزه الجنس عند الانسان و ويعني إذا وتربيه سلوكيه وأخلاقية ت بجميع جوانب النفس الإنسانية نعم. دي البداية وفي نفس الوقت بنسيش نقول وقولي أبني خلي بالك الأرض المحتلة كذا كذا ولما يجي موقف زي اللي بيحصل نقولي أبني زين كل دي تصرفات دليل على الناس مش متربيه عوزة تتربى عوزة تدخل مدرسة محمد صلى الله عليه, عليه وسلم وبعدين نقول لأجهزة يعني عشان بالمناسبة يعني قبل ما أستكمل ولا خلينا نستكمل القضية الأساسية التربية النفس سلم جعت كم سنة في المبكة ما تقول قتعسوا لي الإعلام إيه عصر ما يقول اتقوا الله في أماتكم عينوا أماتكم على الشيطان ولا تعينوا الشيطان دعوها فإنها منتمة ده الرسول عليه السلام قال التق... ربنا قال فاتقوا الله وأصلحوا بذات بينكم اصلحوا ذات البين لأن إفساد ذات البين الحالقة التي تحرق الدين يا أجهزة الإعلام التي تحرق الدين عار على أماتنا العدو يتربس بنا من كل الجوانب ومشاكل اقتصادية ومشاكل كذا وكذا وأمراض نازلة دي مرفوضة فينا عمزة يقول مرة أخرى عشان ما يضيعش من الخط إذن التربية الأخت اللي عندها أولاد تغرس فيهم هذه المعاني تعرفوا أن ربنا هو الخالق هو الرازق هو المحي هو المميد هو, هو الذي قال أن القدس يا ابن دي نعم أما نفرق بيتكم حرروا وقموا تبتدي تحكيه كيف خرج المسلمون في بدر وفي مؤتة وفي تبوك وكيف حرر المسلمون بيت المقدس وتسلم فاتح بيت المقدس لازم الناس نعرف ان دي مش قضية يوم وليلة زي عالة دي ومت سنة قرن من الزمان لكن لا الطريق يقطع نقطعه بخطوة واحدة المهم القضية تظل عالقة في أجهالنا ونظل نوصي بها أبنائنا يعني نتواصل بها الستات، المدارس النهاردة التخصير مفيش المقررات الدراسية اللي حضرتك انت تعرف حاجات دي انا ورغم ما حصلت الحاجات دي ما حصلتش عليها بعد درجة الدكتوراه الا بعد ما أصلي الي تدريس هذا المقرر في جامعة أم القرى كلية الشريعة وبدأت أبحث فقلت هو مصيبته وطلعت كتاب على فكرة نعم. شوف اللي بتكلم اليهود بيوزع الدكتور زغلول النجار صحيح والله لقد قمت من ستة وثمانين كتبت كده زرية إبراهيم والمسجد الأقصى سيرة إبراهيم وحرم الله الآمن ليس لليهود حق في فلسطين بيت المقدس إسلامية هذه قضيتك يا والي وقمت بنشر الطريق إلى بيت المقدس وقمت كتاب كيف تفكر إسرائيل وإدارة السراع العربي الإسرائيلي ومصر والحرب القادمة لا الله من ذلك ونشرت ما كتبه حامد ربيع وما كتبه فوق جارودي وجمال حمدان يعني الأخوات لو ترجع على موقف الإنترنت جوجل إحنا بنتربحش من الحياة دي لا لا يجدوا العزويل إحنا بس فرصة الآن الحمد لله جزا الله القائمين على هذا القناة كل قيرا لأنه احنا بنتبنى قضية المح... الأمة المحورية الأولى يعني مش, يعني مش احنا احنا بنهم الحاجات دي صحيح. احنا دلوقتي احنا بنلعب يقول يا رب اصلح ذات بينهم اصلح ذات بينهم اصلح فساد قلوبهم اجمع شملهم وحد صفهم احقن دماءهم، لا تجعل بأسهم بينهم اجعل بأسهم على عدوهم هنفرد ده دعاء علشان لأنه لا يرد البلاء إلا الدعاء ولأن هذه كلها جراحات ما مش هنكبر نسيب حاجة ونفكر في حاجة لأنه يبدو أرقنا الواحد يمشي كأنه ماشي الـ الـ الـ تحت جابة النهاردة أنا كنت في جنازة أخهم كريم كان يصلي مع الفجر رحنا شعنا جنازنا ودفلنا والله الواحد لما يشوف سبحان الله وتذكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه <تصفيق> أول إنسان ما ينزل يسأل من ربك من نبيك ما دينك ماذا عملت في كتاب الله قلت سبحان الله تبا نعمل إيه يا ربي كيف نواجه هذا الموقف العصيب وحضرت احتضاره ثلاثة أيام يحتضر من خيار الناس سبحان الله استاذ كلية الطب جمع الشباب رحمه الله يعني يحتاج ثلاثة يعني قلت ده لأن بيقول إن للموت لسكرات. صل الله عليه وسلم. وأنا شفت الله. السكرات وعينها والله يعني أصابني نوع تقول هذا هو النموذج الفز. تقول إحنا المقصرين نعمل إيه؟ مرة أخرى إذا يا أستاذ كان بدي أن أنا أذكر سمحني أن أنا أطلت لكن هذا سنتواصل مع القرارات بتاع تيسرو ما عشانه نأكل للأم. يعني في ناس يتكلمون معنا يقولني ما النشرعي الدولي؟ فبيخوانه. كله لما كنا نقول يا إخواننا افتحوا المعابر افتحوا الحدود يا إخواننا المفروض على كل أوقف علقوا الاتفاقيات مع العدو يعني عارفين ان العدو وغدره كان يقول لك الشرعيه الدوليه انت ضد الشرعيه الدوليه لا ده ضد مش ضد ده العدو هو ضد الشرعيه الدوليه معه. معه. والدول الغربيه التي تسانده ضد الشرعيه الدوليه والدليل على ذلك اذا لي اهو قرار قدامي اذا كان في وقت لأ لأن إحنا الوقت يعني إحنا ودمنا دقيقة ولكن آه. أنا حساس حضرك يعني نستمر في اللقاء قادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء بإذن الله رجعت على ولكن برضو أنا عايز حضرت توجه رسالة إلى الجميع زي عاد قلت هذا الكلام ولكن برضو حتى تتضح الصورة في رسالة قصيرة موجزة للجميع للكل ماذا إيه. تقول له؟ ألا أوزة ويا أخوينا يعني آآ يعني تقول الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم ومقتضيات الاستسلام لله رب العالمين إصلاح ذات البين ربنا قال في سورة الأنفال في البداية القضية الكبرى يسألونك عن الأنفال نعم قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين شوف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم أزادتهم وعلى الذين يقومون صلاتها ومن ما رزقناهم يفقولوا هم المؤمنون حقا نعم. لهم درجات عند ربهم مغفورة رزق الكريم. تمام ربنا. يعني نقول لهم إخواننا إصلاح ذات البين. نعم. الإجابة على السؤال جت على رأس الكآية خذنا كم في بعدها حوالي أربعين آية جت الإجابة لكن حاجة لربنا قال لكم دي مش قضية مش قلة مش أول كرة دي مش القضية الأولى. نعم. القضية تقول الله واصلحو ذات بينكم. اتقوا الله ولتنظر نفس ما, ما قدمت دمت. لغد ربنا يكرمك دكتور كمال ويزيدك ويوفقك دائما يا رب الله مأمين. مشايدنا كرر يعني بعد كلام سأسمع الدكتور العالم الجليل المؤرخ الإسلام الكبير ربنا يبارك في عمره وفي علمه الله مأمين. سأسمع دكتور جمال عبد الهادي. ما نقدرش نتكلم وراء كلامه لأنه هو كلام ما شاء الله تبارك وتعالى ورسائل صريحة جدا. هو بيركز على أننا نركز هنا في هذه الحلقات في حلقات الأقصى في خطر. الأم في خطر وليس القدس وليس فلسطين وحدها ولكن الأمة في خطر لأنهم بيقولوا حدودنا حيثناكف حدودنا. حيث نقف أنا نفسي الكل يحفظ الكلمة دي ويقولها الأولاد ويقولها الزميله حدودنا حيث نقف هما بيقولوا الكلام ده برضو بنركز مشاهدان الكرام على أن نريد ونوضح ونقول الأخت اللي بتقول أعمل لأولادي إيه كل من مشاهدنا أعمل إيه أنا الكل لابد أن هو يركز ويحفظ الكلام اللي إحنا بنقوله مش يحفظه بس إن هو لا يقتنع به ويعتقد به ونقول إذا كان اليهود يقولون نكرر إذا كان اليهود يقولون لا معنى لإسرائيل بدون الكدس فنحن نقول لهم لا معنى للعرب بدون فلسطين علم ولادك وعلم ابنك وعلم بنتك قل له ليس لليهود حقوق تاريخية أو شرعية أو قانونية في بيت المقدس علم ابنك وعلم بنتك الكدس هي قضية المسلمين الأولى هي القضية الأساسية المحورية الأولى تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام. ما أنا بقول الكلام ده ناس كتير بيتزعل. تعالوا نهتم بقضية أساسية. تعالوا نهتم بقضية محورية. تعالوا نهتم بقضية توعنا. وتدعونا إلى الاعتصام. وتدعونا إلى الاتحاد. وتدعونا إلى الوحدة. ولنا هتم بقضية فرعية وصلتنا إلى. وصلتنا نحنا وإلى مختلفين دلوقت. مختلفين في عيد الأضحى. مختلفين في وقت العرافات. مختلفين في صيام رمضان. مختلفين بين دولة وبين دولة عشان ما تشكورة. تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام. نرجع للقرآن الكريم والسنة النبوية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مشاهدين الكرام في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفاضلة الأستاذ الدكتور جمال عبد الناصر شكراً جزيلاً <تصفيق> شكراً وصل لكم يا أستاذ شكراً لك خير الله يكرم حضرتك الكرم مشاهدين الكرام الشكر والتحية لحضراتكم من أقصى قناة الرحمة إن في لقاء السبت بإذن الله تبارك وتعالى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء مشاهدين الكرام أحبكم في الله شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصح النبي لصحبه